بسم الله الرحمن الرحيم قامت مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بتسجيل هذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقول نفسي حسرة على ما قربت في جنب الله وإن كنت من الساخرين بسم الله الرحمن الرحيم أيها لحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وحسرنا وإياكم معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أما بعد فالسلام عليكم رحمة الله وبركاته إخواني في الله آية من كتاب الله وكلمة عظيمة جليلة كريمة من كلام الله وموعظة بليغة من مواعظ الله ما وقف أمامها مذنب إلا رجع إلى ربه وتاب ولا تفكر فيها ولا تدبر مسيء مخطئ إلا أناب آية من الكتاب أخذت القلوب إلى رحمة الله رب الأرباب جاءت هذه الآية بين ثنايا تلك الجليلة العظيمة الكريمة التي سماها بعض العلماء رحمهم الله بسورة التوحيد والإخلاص استفتحها الله رب العالمين ببيان نعمته ومنته على العالمين فشهد الله أنه أنزل على رسوله ذلك الكتاب المبين ثم انتقلت تلك الآيات بعضها تلو بعض وبعض تقرر معاني التوحيد وتدل على عظمة الله الحميد المجيد انتقلت تلك الآيات لكي ترسم مناهج الحنيفية وتبطل شعارات الوثنية والجاهنية ثم ما هي إلا آيات حتى أخذت القلوب إلى الدار الآخرة فذكرت العباد بيوم المعاد وذكرت كيف يتفرق الآباء والأولاد كيف يخسر الآباء أبناءهم والأمهات بناتهم وكيف يفرق بين العزيز وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وحكمت بأن هذا الفراق هو الخسارة التي لا تطاق قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين يوم فارق الأب ابنه فراقا لا لقاء بعده وفارقت الأم بنتها فراق الله لقاء بعده فريق في الجنة وفريق في السعير فرجفت القلوب من خشية ربها وأنابت إلى الله خالقها من عظيم ما وقر في مسامعها أن يفرق بين الحبيب وحبيبه فأصابتها خشية الله. فما هي إلا آيات حتى أتتها رحمات الله فذكر الله بأهل الجنان وما هم فيه من الروح والريحان ومنازل العفو والصفح والرحمة والرضوان يومهم في غرف مبنية بعضها فوق بعض قد أصابهم من الله ما أصابهم من الرحمة المرضية ثم انتقلت تلك الآيات العظيمة وأنت تعيش بينها في تلك السورة الجليلة الكريمة فذكرت تلك القلوب الغافلة وذكرت القلوب المنتبهة فبينت أحوال القلوب وكيف حالها تجاه أمر الله علام الغيوب وذكرت أن هناك قلوب الرقيقة. لا تحتمل كلام الله حتى تجن من خشية الله إنها القلوب التي قرعت بكلام الله فاقشعرت جلودها من خشية الله كتاب متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ مَقْلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ فَمَا أَحْلَى كَلَامَ اللَّهِ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَمَا أطْيَبَتْ تِلْكَ الْقُلُوبُ يَوْمَ تَفَتَّحَتْ لِكَلَامِ اللَّهِ وَمَا أَسْعَدَتْ تِلْكَ الْجَوَارِحُ يَوْمَ خشعت وسكنت وذلت ثم انتقلت تلك الشورة العظيمة فضربت معالم الحنيفية وأقامت الدلائل على العقيدة المرضية ضربت مثل الموحدين ومثل المشركين والوثنيين في أصدق العبارات وأبين الدلائل والعظات ثم وقفت تلك الوقفة العظيمة التي لما قرأها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت لها وأذعنت لجلالها وعظيمها إنها الوقفة التي نعى الله عز وجل فيها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إلى الملاء فأخبر أنه ميت وأنه إلى الله صائر يوم نع الله عز وجل نبي الهدى إلى الأمة والملاء فأخبر أن خلود وأنه سينتقل من هذا الجوار إلى جوار الله الواحد القهار ثم أخبر أن هذه السنة سيتبعها عليها خلائق لا يعلمهم إلا الله ولن يستطيع أحد أن يفوتها ولن يستطيع أحدنا أن ينجو منها إنك ميت وإنهم ميتون إنها الآية التي إذا قرأها المؤمن هانت عليه الدنيا وعلم أن أيامه فيها قليلة وأن حياته فيها محدودة وأن ساعاته معدودة يوم يحس أن أفضل الخل وأشرف العباد وأحبهم إلى الله قد صار إلى الله فكيف بمن سواه إنك ميت وإنهم ميتون وإذا بالقلوب تتساءل فما الذي يكون وما الذي يحدث لهذا الكون فأخذ الله عز وجل بمجامع القلوب. إذا لا إلى ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود إلى تلك المشاهد العظيمة فعبر عنها في آية واحدة كريمة إذا بالقلوب تنتقل إلى مشهد من المشاهد بين يدي الله علام الغيوب إنه المشهد الذي تطول فيه الخصومة إنه المشهد الذي يعظم فيه السؤال والحكومة إنه مشهد ديان يوم الدين يوم يأتي الله لفصل القضاء يوم يحكم الله بين العباد ويؤذن للأشهاد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم يأتي الصغير والكبير يوم ينكشف الجليل والحقير يوم يسأل عن الخردلة والقطمير والنقير، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم يخاصم الابن عباه وأخته وأخاه. يوم يخاصم الزوج زوجه وصاحبته وبنيه وأخته وأخيه. إنه اليوم العظيم. الذي تطول فيه الخصومة بين يدي الله الجليل العظيم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يوم تنقطع المعاذر وتغص الحناجر وتخشع القلوب وتعنت الوجوه للحي القاهر ثم انتقلت تلك الكريمة في عظاة عظيمة حتى وقفت مع المذنبين ووقفت مع المسيئين المخطئين يوم ثقلت أحمالهم من الذنوب يوم عظمت إساءتهم عند الله علام الغيوب فنادتهم نداء الرحمات وفتحت أمام أبوابهم, أبوابهم المغفرات نداهم الله فاطر الأرض والسماوات نداء يهز القلوب ويعظم رجاءها في الله علام الغيوب يوم يحس العبد بعظيم إساءة وجليل ذنبه في حق ربه فإذا بالأبواب تفتح وإذا بالنداء يقرع القلوب والأسماء ألا يخيب الرجاء في الله جل جلاله قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم يوم زل اللسان وزل الجنان وأخطأت الجوارح والأركان يا من حملتم ذنوبها يا من عظمت عليكم إساءتها إني لها وكذا بالله لها يوم يحس العبد بطول غربته وبعده يا الرب وعظيم إساءته فيناديه الغني الحليم ويناديه الجليل الرحيم ألا تيأسن بالرحمة الله يا رب الرأي علم الله جل جلاله أن ليس للذنوب أحد سواه وأن ليس للعيوب أحد عداه فناداهم وهم في الذنوب غارقون ودعاهم وهم في الإساءة يتهافتون ثم بين جل جلاله أن هذا النداء قد وقتت أوقاته وحددت ساعاته ولحظاته فقبل الفوات قبل الممات قبل الفوات قبل الفوات وقبل الممات وقبل الممات, وقبل الممات, وقبل الممات أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله يناديه لكي يتداركوا لكي يقبلوا ويقدموا لكي يقبلوا على الله جل وعلا ويُنيبوا أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرط في جنب الله أن تقول نفس إن النفس الظالمه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 يوم لا يستطيع الرجوع يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع يوم يتقطع القلب من الألم، يوم يعتصر من شديد الندم أن تقول نفس، ومتى تقول حين تضع آخر أقدامها من أعتاب هذه الدنيا وتستقبل الدار التي هي غريبة عليها يوم تنقطع المعادر وتغص السكرات في الحناجر ويصير العبد ذليلا حقيرا إلى الله الواحد القاهر أن تقول نفسيا حسرتا يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم طال السهر يا حسرتا يوم ضاعت الأعمار يا حسرتا على الساعات واللحظات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 يوم يعرض على الله حافيا عاريا، يا حسرة إذا عرض الشباب وما فيه من خطايا وصواب، ولم يفقد العبد فيه زلة ولا حسرة بينادي الله رب الأرباب، يا حسرة على ثلاثين عاما أو أربعين أو خمسين أو ستين حين يلقى العبد بها الله رب العالمين. يا حسرة على ما فرط في جنب الله ذهب الليل فما تمتعت عيني بالبكاء فيه من خشية الله ذهب الليل وما تمتعت قدمي بالوقوف بين أيدي الله يا حسرة يوم يذهب الليل يوم يذهب العمر يوم يذهب العمر دون وجود الغنيمة والذخر يا حسرتا يوم طلعت شمسه يوم مضى ليله وطلعت شمسه ولم تنعم يداه بالسجود بين يدي الله يا حسرتا على صلاة أضعتها يا حسرتا على زكاة منعتها يا حسرة على أيام أفطرتها يا حسرة على ذنوب فعلتها يا حسرتاء على خطايا تلبست بها يا حسرتاء إذا كشفت الديوان وعظب مقوه بين يدي الله الواحد الديان يا حسرتاء وهل تغني الحسرات يا حسرتاء وهل يؤذن بالرجوع عند الممات يا حسرتاء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 يا حسرتا يوم يوم فاز الصالحون بالدرجات وسموا إليها بنفوس عاليات أبيات ووقفت في الأخريات أنظر إليهم بتلك الحسرات يا حسرتا ولو كنت مطيعا على ما فردت في جنب الله إذ كنت مستطيعا يا حسرتا يوم يلفظها اللسان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 يا حسرتاء يوم لم أعظمه حق تعظيمه ولم أمجده حق تمجيده يا حسرتاء على التفريط في جنب الله يوم فتحت لي أبواب الخيرات فقلت هيات هيات فما زالت الأعمار والبقيات يا حسرتاء على ما فردت في جنب الله يقولها المذنبون ويوقنوا بمعرك ويختن معناه المسئون المخطئون <تصفيق> <تصفيق> يا حسرة ولو كان العبد مطيعا يا حسرة ولو كان العبد خيرا دينا مستقيما ولذلك سمى الله ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود سماه بيوم التغاب لأنه ما من نفس إلا وهي في غبن ولو كانت من فوز الصالحين في غبن أن لم يفوزوا بالخيرات أن لم يستكثروا من الطاعات في غبن أن لم يفوزوا بالرحمات ولو كانوا على خيرات وحسنات يا حسرة على ما فرَّط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرتاء على ما فرَّدت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين فويل لذلك اللسان الذي تمتع بالسخرية من أولياء الرحمن إنها الكلمة التي يقولها من زل لسانه وخاب جنانه وأساءت جوارحه وأركانه يا حسرة يوم ضحكت من المطيعين واستهزأت بعباد الله الصالحين يا حسرة يوم نظرت إليهم وهم ذاهبون إلى المساجد فقلت إلى أين يذهبون يا حسرة يوم رأيتهم مع كل راكع وسادد فقلت لماذا يتعبون يا إذا لم أقدر الله حق قدره فاستهزأت بعباده واستخففت بأمره يا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وما زالت آيات هذه السورة الكريمة الجليلة العظيمة تهز كيان المؤمنين وتوقظ عباد الله الغافلين إنها سورة الزمر سورة التوحيد والإخلاص ما من آية من آياتها إلا وتحتاج وقفة معها سورة تهز القلوب والمشاعر سورة تحيي القلوب والضمائر سورة تعيش فيها مع أهل النعيم في نعيمهم فكأنك في الجنان تقطف من ثمراتها وتنال ما فيها من خيراتها وتعيش مع أهل الجحيم في دركاتهم فكأن زفير جهنم لتلك القلوب بين آذانهم فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت العظيم وأن لا تجعلنا من أهل هذه الكلمة اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من أهلها اللهم إنا نعوذ بك من تنطق ألسلتنا بها اللهم حرمها على ألسلتنا اللهم حرمها على ألسلتنا وأخرجنا من الدنيا وأن تراضم عنا اللهم إنا نسألك فعلا الخيرات وترك الفواحش والمنكرات قبل أن يدهمنا الممات يا حي يا قيوم يا فاطر الأرض والسماوات اللهم استر عبراتنا اللهم من روعاتنا اللهم أم من يوم الوعيد خوفنا اللهم استر عبراتنا فيه اللهم أم من روعاتنا فيه اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم لا تمنعنا بذنوبنا عظيم عفوك أمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك وحب كل شيء يقربنا من حبك نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام عند الممات يا فاطر الأرض والسماوات اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم سادنا علي النار يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام اللهم اجعل أسعد اللحظات وأعزها لحظة الوقوف بين يديك اللهم اجعل اسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة الوقوف بين يديك اللهم اجعلها أسعد اللحظات اللهم اصير لنا فيها العورات واختر لنا فيها السيئات وارفع لنا الدرجات اللهم أكرمنا بعدها فورا بالدخول في الجنات يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله الشيخ على ما قدم. من هذه المحارقة أي ما خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولئك الألباب الحقيقة أيها الأخوة الأسئلة كثيرة ولكن نقتصر على بعضها لذيق المقام لا يقتصر المقام أن نذكره جميع الأسئلة ولكن نذكر بعضها ومن لم يأتي سؤاله فنرجو أن يعذرنا لعلها أن تكون في مرة أخرى بإذن الله يقول السائل أنا شاب قد أهجر أهلي في المأكل والمجلس بسبب بعض المعاصي كالتلفاز وغيرها وأخرج من صلاة الفجر ولا أرجع إلا بعد منتصف الليل فانصحني جزاك الله خيرا إلى الطريق المستقيم بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فعلم أخي رحمك الله أن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا وكون الأهل في إساءة وذم لا يدعو ذلك مثلك أن يذلب وأن يسيء إن هجر النساء في الفرش باب من أبواب الإساءة ولا يجوز فعله إلا إذا, إذا ترتبت على ذلك المصلحة الشرعية ولذلك أخبر الله تعالى أن التي يخاف نشوزها أنه ينبغي عظتها وزجرها فإن لم تتعظ فإنها تهجر في المضاجع بقدر وإذا كان الإنسان يديم هجر أهله حتى يخشى وقوعهم في الزنا فإن ذلك لا يجوج لأن المفسدة لا تدرأ بالمفسدة والشر لا يدفع بالشر وكونهم أخطأوا فيما بينهم وبين الله لا يوجب لك أن تخطئ في حقهم ولذلك قال الله عن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فأمر الابن أن يؤدي حق الوالدين مع كفرهما وشركهما فاستنبط العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا أساء إليه الغير أن ذلك لا يفتح له باب الإساءة إلى الغير أعطهم حقهم كاملا وأما بابينهم وبين الله فأوصيك بأمور ذكرهم بالله واستد نصحهم وتوجيههم إلى صراط الله فهذا هو الذي عليك، وأما ما عدا ذلك فلست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاغ، والله يتولى العباد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما سبب ظل الله الكريم أن تقول نفسي يا حسنة على رفض رجلا من الله، وإن كنت من السحرين ومن الناس بلا هجاء الله؟ الأصل في هذه الآية. من قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاظموا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الذنوب والزنا والمحرمات وغيرها فأنزل الله هذه الآية رغبا فيها في التوبة وأخبرهم أن الله عز وجل سيمن عليهم إذا أنابوا بالرجوع والحوبة هذه الآية الكريمة بين الله جل وعلا فيها سعة رحمته حينما ظن بعض الأصحاب أن الذنوب لا تشملها تلك الرحمة الواسعة فهذا هو أصم نزول الآية وأما بالنسبة للآية التي ذكرناها فهي مرتبة على آية قبلها وهي أن الله أمر بالإنابة وحذر من لم ينب أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة التي يبكي فيها على تفريطه في جنب الله والله تعالى أعلم أما المناسبة فالمناسبات بين الآيات للعلماء فيها وجهان من أهل العلم من قال لا ينبغي أن يبحث عن المناسبات بين آيات السور لما في ذلك من التكلف والله يحكم ولا يعقب حكمه ويقول وما أصدق ما يكون من قوله فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا يقال لماذا قال كذا ولماذا جاءت آية كذا بعد كذا فإن الذي تكلم بالقرآن هو العظيم الرحمن وهذا الكلام إذا صدر من عظيم فإن فيه من الحكم والأسرار ما لا تدركه العقول فيه من الحكم والأسرار وحسن البيان وكماله ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا فلا يستطيع العبد مهما بلغ من العلم أن يدرك حقائق المناسبات بين السور والآيات ولذلك شدد بعض, بعض العلماء رحمهم الله في ذلك وكان السلف رحمهم الله في تفسير القرآن يتوقفون على قدر المعاني لا يزيدون ولا ينقصون والمناسبات بين السور والآيات حدثت بعد السلف بعصور ولكن قال بعض العلماء يجوز أن تذكر بعض اللطائف ولا يعتبر ذلك توقيتا للورود بمعنى لا تقول إن هذه الآية جاءت من أجل كذا بعد هذه الآية ولكن تقول من الحكم والفوائد كذا وكذا فأعلم رحمك الله أن من كمال منهج المشرع أنه إذا أمر بشيء فإنه ينبغي أن يضع تقديرا أن الشيء يطاع أو يعصى فإن طيع وعد بالمثوبة وإن عصي رهب بالعقوبة فالله جل وعلا فتح أبواب الإنابة ولما كانت النفوس البشرية منها من يسابق فينال الرحمة ومنهم من يتقاعس فينال النقمة فلذلك, وضع فلذلك كان لوجود هذه الآية نوع من التأثير وهو أن النفس الضعيفة التي لا يفيد فيها الترغيب سيأتيها أسلوب الترهيب فأول الآية ترغيب قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذا ترغيب فالنفوس التي ينفعها الترغيب تتأثر ثم جاء النوع الثاني وهي النفوس التي لا تقرع ولا ينفع فيها الترغيب وهي النفوس التي تزجر وترهب فقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس فهذا من أبلغ ما يكون في حسن البيان وكمال التوضيح من العظيم الرحمن والله تعالى أعلم يقول السلام كثير من التائبين عندما يعود إلى الله تبارك وتعالى ما أن حتى يعود إلى إسانه لربه تبارك وتعالى فماذا توصح هؤلاء الأخوان بارك الله فيكم ثم ذكر أيضا سؤالا ما هي الأسباب المؤدية للهداء إن من أعظم النقم وأجلها وأشدها على العبد في الدنيا والآخرة مصيبة الدين تلك المصيبة التي إذا حلت ونزلت فلا يجبر كسرها إلا الله جل جلاله ولذلك في الدعاء المأثور ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ومن أعظم المصائب أن يعرض العبد عن الله جل وعلا فإنه قد يعرض إعراضا يحرم الله عليه بعده أن يقبل أبده ولذلك من أخو وأخطر ما يكون على العبد بعد أن يذوق حلاوة الإيمان أن يعرض عن الله العظيم الديام فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الانتكاسة وأن يعيدنا منها وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم إلى لقائه ومن أعظم الأسباب التي ينبغي أن يتنبه لها كثير من الإخوان أنه ينبغي على الإنسان إذا التزم أن يلتزم بصدق وإذا اهتدى أن يهتدي بحق أن يأخذ بالدين كله لا بالدين جزءه. أن يأخذ بهذا الالتزام كل لا بعده، فإذا جاء لهذا الدين يأخذه كاملا فإنه إن أعرض عن أمر من أوامر الله لا يأمن الضلال كما قال أبو بكر والله لا يبلغني رضي الله عنه وأرضاه والله لا يبلغني شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إلا فعلته إني أخاف إن تركت شيئا من سنته العظيم إني أخاف إن تركت شيئا من سنته أن أضل فهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. الحرص على الأخذ بأوامر الشرع كامل يأمرك الشرع أن تحفظ جوارحك تحفظها يأمرك أن تحفظ أركانك تحفظها يأمرك أن تعطي تعطي تمنع تمنع تأخذ تأخذ هذا حلال هذا حلال هذا حرام حرام حينما تأخذ بالدين كاملا إذا به يتغلغل إلى سويداء قلبك وتأتي الساعة التي يصبح لك هذا الدين أعز عليك من الطعام والشرب أن تأخذ بالالتزام كاملا ولازم ذلك أن تبحث عن أوامر الدين وكلما جاءك أمر من الله ورسوله تقول سمعت وأطعت غفرانك ربنا وإليك النصير ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا جاءت استجابتهم على أحسن وأصدق وأبهى وأكمل وأجمل ما تكون عليه الاستجاب فتحوا قلوبهم لهذا القرآن وكان الواحد منهم آية واحدة تخرجه من ماله لوجه الله جل جلاله الجزام حق أخذ بالدين بصدق والله يقول والذين يمسكون بالكتاب الدين يريد جهاد الدين يريد أخذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة يحتاج إلى عزيمة يحتاج إلى رجولة فإن الله لما أثنى على أهل طاعته قال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ما كسرتهم تجارة الدنيا ولا أهانتهم الدنيا ولكن وضعوها تحت أقدامهم ووضعوا الدين نصب أعينهم فمن حمل هم هذا الدين وأخذه كلا بمجرد ما يتيه الأمر عن الله يقول لبيك يأتيه النهي عن الله يقول كففت وانزجرت ولو كان شيئا يهوى في نفسه في أهله في ولده لا يبالي أمر أمر نهي النهي إذا فعل ذلك فقد أصاب رحمة الله فلا يزال يستجيب لأمر الله تلو أمر الله حتى يحبه الله محبة يتأذن به الله لا ضلالة وقد يتأذن له برحمه الله عذاب بعده ولذلك كلما وجدت الشاب الصالح يقبل على هذا الدين بصدق كلما وجدت آثار الإسلام في جوارحي في أركاني حتى وجهه لما تراه تراه يتلألأ ويشرق من هذه الطاعة فنصر الله العظيم أن يجعلنا وياكم ذلك الرجل الكثير يلتزم ولكن التزام ماذا أفي الصور أفي الظواهر أفي القوالب والقلوب غافلة عن الله جل جلاله الالتزام يحتاج إلى صدق يحتاج إلى إنابة حقه فمن التزم للعبة أو هوى أو شهوة أو جلوس مع أصحابه أو التزم بطريقة فيها فكاهة وتندر واصبح يجلس مع أصحابه إذا ضحكوا ولعبوا استأنس حتى إذا ذهبت الفكاهة واللعابة جاءت السآمة والملل فأصبح يحن ويعن إلى الجاهلية الأولى نسأل الله العظيم وفي مثل هذا يقول الله جل جلاله ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف آخر درجة بحيث لا يبقى له إلا شعرة واحد إما إلى جنة أو إلى نار يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به حينما يأتي شيء في الإسلام يهواه يقول هذا الإسلام نفعل نعم نلتزم ويستجيب وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم من هذا إن أصابته فتنة والفتنة إما تكون شبهة أو شهوة فلذلك الوقفة التي نحتاج أن نقولها الالتزام يحتاج إلى عمل كثير من الشباب التزموا ولكن تأتي موامر الله ورسوله فيصرفونها إلى غيره وأضرب أمثلة كثيرة الشاب تجد على السقامة والتزام ولكن ما إن تأتي فتنة لا يستطيع أن يعف عنها لسانه ولا يعف عنها جنانه ولا تعف عنها جوار حواركم فإن الالتزام الدين فيه ابتلاء وفيه اختبار وفيه تبحيص وأخبر الله جل وعلا أن من صبر على هذا الالتزام والتمحيص أن الجنة نصب عينيه هداية ورحمة من الله والذين جاهدوا فينا أي لوجهنا ومن أجلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم أي والله لنهدينهم لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الذين أخذوا بالدين بصدق فالمقصود الكثير يلتزم ولكن يلتزم الالتزاما هشا حتى إن الرجل إذا جاءته الفتنة في لسانه وجنانه يقول ما أستطيع أتركه وتجد يلتزم فينهى عن أمر حرمه الله ورسوله لا يستطيع أن يتركه ويقول ما أستطيع أين الالتزام فمثل هذا لا يأمن أن ينتكس من يلتزم الالتزاما هشا يعدث به الشيطان وقد يأتي إلى شعبة من شعب قلبه وفضي بها إلى صميم فؤادي والعياذ بالله ولذلك قد يقال للإنسان يا أخي عف لسانك عن عوام المسلمين فضلا عن العلماء والدعات، هذا أمر من أوامر الله أن نعرف ألسنةهم. ابحث عمن يصون لسانه عن أذية العلماء اليوم. مع الالتزام والديانة والاستقامة. تقول له يا أخي من كمال دينك وخوفك من ربك ورجائك لرحمته أن يكون عندك ورع. تخاف به وتخشى به من لقاء الله جل وعلا. حتى كان العلماء يتكلمون في الجرح والتعديل وقلوبهم ترعب من خشية الله جل جلاله مع أنهم يقولون ذلك غير على الدين يخافون أن شعب من شعب القلب تذهب وتقول الجرح والتعديل تشفيا وغيظا فيكون ذلك ذنبا في عباد الله المؤمنين المقصود أننا نحتاج إلى وقفة نعيد فيها النظر في هذا الالتزام هل الالتزام في الأشكال والصور ومعاد خاوية؟ تأتيها الأوامر وهي في السحيق والهاوية نحتاج إلى وقفة مع هذه القلوب حتى تعرض على رحمة الله علامه غيوب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه من حب الله ورسوله يغير ما بأنفسه من الليلة تجعل في قلبك أن تأخذ بهذا الدين كاملا إن جاءك أمر تجعل نصب عينيك وأقسم بالله العظيم لن تعظم لله أوامره ونواهيه ومن الليلة تجرب إذا جعلت في قلبك أن تأخذ بالدين كاملا وأن تغار على حدود الله وحرمات الله غيرة كاملة فإن الله سيجعل لك من الحب والود وهيبة في قلوب عباد على قدر ما هبته سبحانه وتعالى كان الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إذا جلس السائل بين يديه يرعد من, من هيبته رحمة الله عليه كان مهابا حتى إنه يفتي الفتوى وقد لا يستطيع السامع أن يسمع ما يستطيع أن يقول له أعد علي يا إمام من الهيبة التي وضعها الله له في قلوب العباد ويقول الإمام محمد بن حسن لقد جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد والله ما وجدت الهيبة التي وجدتها لما جلست بين يدي مالك. هذه الهيبة يقول فيها احد اصحاب الامام مالك مقالة مشهورة ولا نظن ذلك الا لشيء بين مالك وبين الله كان يعظم الله ويهاب الله ويخاف الله ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما عظموا الدين وهابوه غرس الله في قلوب الاعداء خوفهم ورعبهم فنسأل الله العظيم ان يرزقنا الانتزام الحق وان يجعلنا من اهل الولاية الصادقة التي يحبها ويرضاها والله تعالى أعلم أما أسباب الهداية فنجملها في أمور أولها وعظمها الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى اسأل الله الهدى الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب ومن أعظمها تلاوة كتاب الله والوقوف عند عضات الله تحلل حلاله وتحرم حرامه وتتبع شرعه وأحكامه ونظامه دون زيادة ولا نقص دون غلو ولا شطط ولا إجحاف ولا اعتساف فإذا رزقك الله عز وجل ذلك تمسكت بالدين ورأيت حلاوة الهداية فإن الله يقول عن هذا الكتاب العظيم إن هذا القرآن إن هذا القرآن الكتاب الذي بين أيديكم يحمله الصغير والكبير ولكنه عظيم القدر عند الله إن هذا القرآن يهدي يشهد الله جل جلاله يهدي للتي هي أقوى أقوى في العقيدة أقوى في السلوك أقوى في الأخلاق أقوى في الأحكام حتى مع أهلك وولدك في ساعة عسرك ويسرك حتى إذا طلقت المرأة يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ما ترك شيئا إلا جاءت فيه الهداية على أجمل صورها وأبهى حللها الهداية بكتاب الله النقطة الثالثة الهداية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المتأمل المتدبر وقف مع تلك السيرة العقرة النظرة وتلك المواقف الجميلة التي تذكرك بالإيمان بالله جل جلال وتحيي في قلبك معالم التوحيد والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من قراءتها فإن الله يحيي بها القلوب إذا قرأها الإنسان قراءة المتعمل المتدبر لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فإذا كانت قصص الأنبياء والمرسلين في القرآن كان المقصود منها أن يثبت الله بها جمان أحب الخلق إليه وهو نبي صلى الله عليه وسلم فوالله لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله والرسل إلى الله أبلغ في تثبيت القلوب على طاعة الله الوقفة الثالثة قراءة سيرة العلماء العامنين والسلف الصالح من الأئمة المهديين وتأملها والنظر فيها كذلك أيضا الأمر الخامس غشيان وحلق العلم وحب العلماء وحب الصالحين وزيارتهم والجلوس معهم والأنص بهم وشراء محاضراتهم وندواتهم ونفع الناس بها كل ذلك مما يجعل الله في هداية في القلوب لأن العبد إذا أحب العالم حب العلماء وحب الصالحاء وحب الدعاة إلى الله عز وجل قرب حتى قال الإمام بن عباس رضي الله عنهما وعرضاه كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره إن النظر إلى صاحب السنة الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عباده النظر إليهم هم على طاعة الله ومحبة الله عباده فالقرب من العلماء والأنس بهم ولذلك تجد أقرب الناس من العلماء وأكثرهم شبها بهم طلاب العلم لماذا؟ لكثرة المداخلة وكثرة القرب ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه ولقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود أقربهم بلا وهديا وسنتا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبب الذي جعل حذيفة يشهد أن ابن مسعود أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك أن ابن مسعود كان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قضاء الحاجة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم رفعت السواد أذنت لك أن ترفع الحجاب حتى أنهاك يأتي يدخل البيت بدون استئذان رضي الله عنه وارضاه فكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود أن ابن مسعود نال هذه المرتبة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فالقرب من العلماء والدعاة والهداة إلى الله قربهم والأنس بهم خير كثير حتى إن الطالب لما يرى معلم أو مدرس ترى فيه خير ونشاط في العلم في المدرسة ونشاط في, في الدعوة تقترب منه لأن هذا ينبئ عن ماء عن قلب يحب الله ورسوله لا يشترط القرب من العلماء وحده لقد يكون البلد ليس فيه عالم اقترب من طلاب العلم اقترب من حفظة كتاب الله الذين يتأثرون بكلام الله اقترب من الصالحين من يتأثرون بكلام الله رب العالمين فهذه من أعظم الأسباب التي يثبت الله ويهدي بها القلوب ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا وإياكم إليها والله تعالى أعلم بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل أني أمر بحالة عظيمة من قسمة القلب فأسألك يا شيخ أن تدعوني. ويقول الآخر هل لو الضحة الأمور التي من خلالها يجد العبد نذة العبادة إلى إلي وتعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قلوبا رقيقة لذكره وشكره اللهم إنا نسألك قلوبا أن ترضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترقق قلوبنا وأن تعيذنا من قسوة القلوب أما ما سألت عنه أخي في الله من قسوة القلب فإن من أعظم الأسباب التي تلين لها القلوب أن يكثر الإنسان من الدعاء ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الله جل وعلا أن يعيده من القلب القاسي ففي الحديث الصحيح أنه قال اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع فصل الله العظيم أن يعيذنا أن يعيذك من قصوة قلبك أما الوقفة الثانية فابحث عن الأسباب التي قسى بها قلبك فتش عن ذنوبك بينك وبين الله وفتش عن حقوق الله التي أضعتها وحدوده ومحارمه التي جاوزتها وانتهكتها فلعل صلاة أضعتها صعدت إلى السماء فقالت ضيعك الله كما ضيعتني فاستغفر الله ثم تب إلى الله وأنب إلى الله جل جلاله أما الأمر الثالث بعد الدعاء والبحث عن الأسباب التي تقس القلوب من حقوق الله كذلك حقوق العباد فقد يكون هناك مظلوم ظلمته أو محروم حرمته فرفع كفه إلى السماء إلى, رب الله إلى ربه جل وعلا فاستجاب الله دعوته وقال الله لدعوته وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فأصابتك دعوة الرجل الصالح فاسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يذهب عنك ذنوب ما, ما كان من, من آثار ذنوب العباد وظلمهم وفتش عن حقوق الناس فيما بينك وبين أهلك وأولادك وزوجك وجيرانك وأرحامك فتش عن نفسك لابد من وجود أمر إن الله لا يغير ما بقوم من حتى يغير ما بأنفسه فاتق الله في نفسك وفي من ولاك الله من أهلك وولدك وغيرهم الوقفة الرابعة خذ بالأسباب التي ترقق القلوب ومن أعظمها أن تكثر من الآخرة ليكن القلب لا يقصو إلا من الدنيا والدنيا لا يذكرها الإنسان إلا إذا طال أمله وأصبح يؤمل فيها الآمان ولا يطول أمل الإنسان إلا من طول غفلته عن الآخرة والعياذ بالله ولا تطول غفلة الإنسان عن الآخرة إلا إذا قلل من ذكرها فأصبح العلاج أن تكثر من ذكر الآخر، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذه من أعظم الأسباب قصر الأمل في الدنيا فإنه يعين على رقة القلوب وكثرة ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا كل ذلك مما يرقق القلوب ومما يرقق القلوب أن تشيع الجنائز وأن ترى ما هي سائرة إليه من عذاب أو جوائز أن تشيع الجنائز وتعيش مع أهلها حتى إذا غادروها نظرت إليها وحيدة فريدة قد تولى عنها الآباء والأبناء والإخوان والأصدقاء فأصبحت رهينة القول والعمل فدعاك ذلك إلى أن تنيب إلى الله جل وعلا فيرجف قلبك من خشية الله وتذهب عنه القسوة ثم كذلك مما يعين على رقة القلوب زيارة المرضى والنظر في أحوالهم واسمع بأذن واعية إلى ما هم فيه من الآلام والأسقام وسل الله العافية انظر يا تلك الأجساد التي كانت تتمتع بالصحة والعافية رجال كالجبال فيضربه الله بنقمة من النقم يخر صريعا لا يستطيع أن يبرح مكانه لا إله إلا الله ما أعظم صطوة الله بالعباد ولذلك النظر في نقم الله بالعباد وبلاياه وما ينزله بهم وهو الحكم العدل جل جلاله من أعظم الأمور التي ترقق القلوب فإن هذا الأمر إذا رأيت خفت أن تكون لك عاقبة مثل عاقبة هذا الرجل فإن العبد تراه غنيا ثريا ظالما غاشما حتى يضربه الله بمرض في قلبه أو في مخه أو في قدمه ولا يستطيع أن يبرح فراشه يئن كما يئن الطفل الصغير ينسى أهله ينسى أولاده ينسى ماله والله لو خير في لحظات شدة الألم بين جميع التجارات التي جمعها في حياته لدفعه وأصبحت نفسه أحقر ما تكون وأهوى ما تكون عليه فلذلك ينبغي الإنسان يقف في هذه المواقف لكن ما يقف بقلب غافل يقف وهو معتبر متبصر مدكر كذلك أيضا مما يرقق القلوب الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الأيتام إلى الأرامل ابحث عن جيرانك فإن وجدت فيهم أرملة فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه أو أطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم تكون بعد ذلك من الذين آمن وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحلة كن منهم بهذا القلب الرقيق هذه من الأمور التي تعين على رقة القلوب تأتي إلى الأرملة في شدة حاجتها فتعطيها مالا من عنائك وكبد يدك وهو عزيز عليك تعطيه احتسابا لوجه الله جل وعلا في ظلمة ليل أو ضياء نهار ويريد الله أن تلك اللحظة تفتح فيها أبواب السماء فترفع تلك الأرملة لك كفا فتستجاب دعوتها فأحسن إلى الناس وإن الأحسان إلى الناس من الأمور التي ترقق القلوب وقل أن تجد إنسانا كريما جوادا محسنا إلا وجدته وأرق الناس قلبا ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الراحمين رحمهم الله كذلك أيضا خذ برأس اليتيم وامسح برأسه فإن اليتيم فقد أباه ويعيش في هذه الحياة بدون أب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على رأس اليتيم من الحسنات والقربات لأنك لما تمسح على رأسه تسد الثغرة التي في قلبه لما تمر يدك على ذلك الرأس الذي فقد الحنان وعاش في هذه الحياة كأنه وحيد فتشعر كأنك أبا ثاني، فإن هذه المسحة تقع عند الله بمكان والله يحب الحسنة ويحب الخير ويشكره ولا يضيع العرف بين الله والناس لا ينسى الله جل وعلا الحسنات ولا ينسى ما يكون من العبد من إصداء الخير إلى البريات فأحسن إلى الناس إن ذلك نميعين على رقة القلب نريد رقة القلب ونحن أبخل الناس يدا ونحن أكثر الناس تكبرا وتعنتا ونحن أفض الناس وأغلظهم قولا فأين لا أن هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة وإلى عمل صالح وإلى قربه وإلى ولذلك وصف الله المؤمنين بماذا قال أذلة على المؤمنين أذلة المؤمن ذليل لكن هذه الذلة عزة عند الله جل جلال لما تكون سهلا ميسرا يرق قلبك لكن لما يأتي الإنسان يتعاظم على الناس ويفتخر على الناس ويتعالى على الناس لا يزال يهوي والعياذ بالله في سفال حتى ينقته الله جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله فنسأل الله العظيم أن يرزقنا رقة القلوب والله تعالى أعلم يقول السلام أنا أول مرة أدخل خشف الله عز وجل في هذه المحاضرة فماذا تنصقني أن أفعل علما أني أغني وأعصي الله ليلة نهارة صلى الله أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين وعلى جميع من حضر بعفوه ولطفه ورحمته وهو أرحم الراحمين أخي أخي في الله والله إنك إن أقبلت على الله أسعدك في الدنيا والآخرة أقبل على الله ومن الليله عاهد الله جل وعلا على الإقبال عليه وافتح صفحة جديدة تنسى فيها الماضي إلا أن تذكره بعبرة وندب إنسى الماضي بما فيه إلا أن تذكره باكيا نادما على ما كان منك في جنب الله جل جلاله وأقبل على الله بكل حب وحسن ظن فإنك إن قربت منه شبرا تقرب منك ذراعا وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باع، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة أبشر بالرحمات وأبشر بفضل من الله فاطر الأرض والسماوات فلعل الله أن يبدلك عن هذا اللسان الذي غنيت به الحرام أن يبدلك بذلك الكلام العظيم من الله الجليل أن يبدلك بحلاوة للقرآن في لسانك أن يبدلك بقول سديد وعمل صالح الرشيد فإن التجارة مع الله رابح أخي في الله إن الله يعظم منك بعد هذه الإساءة وبعد هذا الذنب أن تقبل عليه سبحانه وتعالى ورد في الحديث أن العبد إذا استغفر يقول الله تعالى علم عبدي يقول لملائكته سبحانه لا إله إلا حتى blockchain الله جل جلاله سبحانه ما أكرمه وما أعظم سأنه يقول علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي ثم أغنب ثانيا فقال رب إغفر لي فقال الله لملائكته علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب قد غفرت لعبدي وليفعل ما شاء يعني ما دام عنده هذا الشعور كلما أساء ندم وتألم على الإساءة واحترق من قرارة قلبه فليعلم أني غفور له ولو بلغت ذنوبه عنان السماء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتك على هذه الهداية وأن يذيقك حلاوة الطاعة والولاء، والله تعالى عني. يقول السائل إن يحبك في الله وأرجو من الله جل وعلا أن يجمعنا وإياك في جنات النعيم. يقول كيف يمكن الأخ الصالح أن يكون المعين بعد الله جل وعلا على طاعة الله؟ فما هي العوامل وما هي الطرق التي تجعل الأخ يعينك على طاعة الله؟ اولا أشهد الله أحدك الله الذي أحذبتني من أجله وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم في الله وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر أخي في الله لن يكون الأخ صادقا إلا إذا صدقك وكان معك على أحسن ما يكون الأخ مع أخي إن الله وصف أخوة المؤمنين فكان من صفاتها أولا الدعوة إلى طاعة رب العالمين فأخوة الدين مبناها على الطاعة وعلى هذا فإن وجد فيك نقصا كمله وإن وجد فيك خللا أصلحه وكان لك نعم المعين على طاعة الله جل وعلا أول صفة في الأخيار الصادقين في المحبة في الله أنهم يذكروك بالله جل وعلا هم القوم الذين إذا نسيت الله ذكروك وإذا ذكرت الله أعنوك أما الخصلة الثانية فيهم أن العبد إذا زل لا يترك زلته فيأخذونه باللطف والرأفة والعطف حتى يمكن أطاعة من قلبه ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شرب الخمر فجلبه النبي صلى الله عليه وسلم فسبه رجل من الصحابة فقال صلوات ربي وسلامه عليه ذلك المعلم الرحيم الكريم قال مه لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله هذا شارب الخمر الذي ترونه في الظاهر عنده قلب يحب الله به والرسول لكن الله ابتله فالأخ الصادق لما يرى منك زلة أو خطيئة أو إذا رأيت من أخيك زلة أو خطيئة الأخ الصادق يستف ويذكر ويحاول بالتها أحسن أن يخذ بمجامع قلبك إلى طاعة الله جل جلاله ما يأتي يشهر ويفضح ويذهب يصيح بين زيد وعمر فلان فعل وفعل وفعل فهذا ممن يهتك ستر المسلم ومن هتك ستر مسلم هتك الله ستره فلا خير في أخوة يجني العبد من ثمارها هتك ستر مسلم من عباد الله فلذلك ينبغي أن يحذر الأخ الصادق يكون صادق في معاملته ولذلك ليس صديق المرء من لا يصدقه ومن الأخوة الصادقة أن الدنيا تهون أمام أخوة الدين من العيب على الأخيار أن تعلم أن أخاك عنده دين أو عنده كربة أو عنده هم يمنعه من صلاته ومن عبادته ولا تمد له يد المعاونة وأنت قادر على ذلك من العيب والله أن تعلم أن أخاك في كرب دين أو عنده أسره مثقل بالمال ومثقل بالديون وأنت تستطيع أن تعطيه ولا تعطيه ولذلك من الذي جعل الناس من عهد قريب كانوا يعيشون حياة الرحمة ويتلذذون بالهداية لما كان فيهم من الحنان والرحمة وكون بعضهم يعين بعض إنا أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك هذا من الأخوة الصادقة فلذلك نسى الله العظيم أن يرزقنا صدق الأخوة ولا يزال العبد يسلق إخوانه بالأخوة حتى يحبه الله جل وعلا بهذا الصدق ومن الأخوة الصادقة أن يكون قلبك نقيا للمؤمنين ولذلك ينبغي أن يبرأ من ثلاثة آفات الحسد والبغضاء والاحتقار أما الحسد فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسد وأما البغضاء فقال ولا تباغضوا وأما الاحتقار فهو الذي ينبني عليه عدة أمور منها سوء الظن ومنها اتهامه تحتقر أخاك حتى والعياذ بالله يتسلط عليه الإنسان لا تحتقر مسلمه بمجرد أن تراه يشهد أن لا إله إلا الله تعلم أن له حقا عليك ولذلك قال الله يؤدب عباده المؤمنين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فهذه من دلائل الأخوة الصادقة الحب والوب ولا يزال المؤمنون يتعاطفون ويتراحمون حتى يرحمهم الله من فوق سبع سماوات فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صدق الأخوة فإن العبد إذا سلم قلبه من هذه الثلاث الآفات الحسد والبغضاء وأصبح قلبه يحب إخوانه ويجله وليسئ الظن بهم ظهرت آثار ذلك على جوارحه وكل من أصيب بمرض منها ظهرت آثارها على جوارحه فالذي يحسد يظهر على لسانه والذي يبغض يظهر على لسانه لا بد أن يفرحه الله جل وعلا وكذلك أيضا الذي يحتقر المسلمين فلا تحتقرن مسلماً للونه فإن الله لا يقدر الناس بألوانه ولا تحتقر مسلم لوظيفته فإن الله لا يقدر الناس بوظائفهم ولا تحتقره لفقره ولكن ليكن ميزانك تقوى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله تعالى عنه يقول السائل هل من كلمة عن كثرة المصابين بالمس من الشيطان وجزاك الله بك الله أكبر. أما الكلمة فقل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أما الكلمة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله قليلا ما تذكرون الكلمة أن تعرف من هو الله جل جلاله وأن تعلم أن الشياطين وأن الإنس أجمعين لن يستطيع أن ينفعوك إذا شاء أن أدرك رب العالمين وأن الخلق أجمعين لن يستطيعوا أن يضروك إذا أراد أن ينفعك الله رب العالمين ولذلك أول ما ينبغي أن يوصى به المبتلى أن يقبل على الله جل وعلا وكانوا يعرفون الفرج كان السلف الصالح يعرفون الفرج كما ذكر ذلك بعض العلماء يعرف العبد منهم الفرج من أول لحظة حينما يصيبه البلاء فيتعلق بالله جل جلاله، ولذلك من أول بشائر الفرج إذا جاءت المصيبة في المال في الآهل في النفس في الولد لا قدر الله فالإنسان عرض لها إذا جاءت ووجدت قلبك أول ما يفكر وأول ما يستشعر أن الله وحده لا أحد سواه هو الذي يفرجها استودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها أول ما تفكر أنه لن يخرجك من هذا الضيق إلا الله جل جلال وأنه لن يلطف بك ولن يرحمك إلا الله سبحانه وتعالى هذا أول شيء الشيء الثاني أن تعلم أن هذا الظن وهو كون الله يرحم وكون الله يلطف وكون الله يتفضل ويتكرم أن لك من الله فوق ما تظن من رحمته ولطفه بك فالله عظيم وقد يبتليك وهو يسمع آهاتك وأناتك وهي تكتب كلماتها وحروفها حتى يرفع بها درجة حتى ورد في الحديث واختلف في إسنادي وضع بعض العلماء إسنادي أن العبد يكون صالحا تقي ورعا يحب الله ورسوله ثم يأمر الله جل وعلا أن ينزل عليه البلاء فتقول الملائكة عبدك عبدك يطيع كيف يعني تبتليه يتشفعون له فيقول الله إني أحب أن أسمع صوته يا رب يا رب يعني ربما أن الإنسان يكون لولا هذا الضيق النفسي والألم النفسي قد يبطر الإنسان قد تزل عينه بالنظر للشهوات قد يزل لسانه بالاسترسال في المحرمات ولكن ما إن يأتيه الضيق حتى يعلم أن بينه وبين الله حاجة فتجده يخاف ويتحفظ في أقواله وأفعاله وكم من بلايا عادت نعما على أهلها فلذلك أعلم أن الله هو وحده الذي يشفي وهو وحده الذي يكفي وأن الجن لا تغني لك من الله شيئا أما الوصية الثانية أنك إن أحسنت الظن بالله فالله لك فوق ما تظن وفوق ما ترجو فإن أيوب ناداه نداء الصدق أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أمره أن يدحس برجله. لما تكالب عليه الشيطان وبلغ به ما بلا جعل الله فرج أيوب من تحت قدمه من حقارة الشيطان الله أكبر أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وفي لحظة واحدة كأن أيوب لم يصب أذن حمره كله فالله جل جلاله ملك الملوك وجبارس لا تفكر في زيد الله عمو كل البلايا بمجرد ما تأتيك المصيبة في نفسك في أهلك في ولدك في مالك أول ما تقول إن لله وإنا إليه راجعون يقول الله تعالى اذهب وابتلو عبدي فتنزل الملائكة بالبلاء الذي كتبه الله فلما يصاب بالبلاء يقول الله تعالى ماذا قال عبدي يقولون حمدك وأثنى عليك واسترجع يقول الله جل وعلا اكتب ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فالعبد الذي يوقن بالله جل وعلا يعظم النقطة التي يحب أن ننبه عليها هو أن الرجوع إلى الشياطين وأعوان الشياطين ومن أتا ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد فالاتيان للشياطين يجب الردة وتصليق فيما يقول يجب الردة والخروج من الدين بمجرد ما يأتي الإنسان يمشي تلك الخطوات ويجلس ذلك المجلس في عبد حقيقي يراه بعينه قد يكون هذا الذي يداوي قد يكون مريض أمام عينيه مشلول اليد ولا يجد حتى في بعض الأحيان سبحان الله يذكر أحدهم أنه دخل على رجل من الذين يتعاونون في الشياطين فيسألني مسألة ويقول دخلت عليه ووصل ذلك الرجل يقول فوجدته بمروحة فقال لي كذا وكذا قلت سبحان الله عليكم أما يكفيك أنه عاجز أن يدفع الحر عن نفسه حقيرا دليلا حتى يدفع عنك همك وغمك ولذلك العقول ولذلك لا ت... إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور عدد ضعيف أحقر من أن ينفع يضر، فالإتيان إلى السحرة والمشعوذين والكهانين لا يغني لك من الله شيئا ومن توكل على غير الله فقد وكله الله إليه ولذلك حتى أن الإنسان لما يأتي مثلا شيء ويظن أن فلان ينفع أو يضر يخذل الله جل جلاله. ولذلك أول ما ينبغي كمال الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى النقطة الثانية التي يحب أن ننبه عليها كما قلنا الثناء على الله فإن الله يسمعك ويراك وكل كلمة وأنت في البلاء تكتب عليك وترفع إلى ربك فأثني على الله بما هو أهله واعلم أن المصائب فوقها مصائب وأعظم منها وأن العبرة بالعواقب فكم من عبد ابتلاه الله ببلي عادت عليه خيرا فأعرف رجلا كان شذيرا عربيدا سكيرا وعياذ بالله بعيدا عن طاعة الله فشاء الله في يوم من الأيام وكان دائما يذكر وينصح ولا ينتصح حتى كان في بعض الأحيان يضرب من ينصحه والعياذ بالله فما نفعت فيه نصيحة والعياذ بالله حتى أراد الله يوما من الأيام أن يربي تلك الزهرة من زهرات الدنيا وهو ابنه أكبر أولاده يربيه وينميه ويخسر عليه الأموال حتى اكتمل أشده وبلغ ما بلغ وزوجه ويريد الله عز وجل بين الخطبة وبين الزواج أن يختار هذه الفلذة في عقل هذا الرجل وينتبه من غفلته ويستفيق من سكرته وإذا به يعود رأسا على عقب وإذا به من خيار عباد الله الصالحين فالإنسان لا يعلم عواقب النقم فنسأل الله العظيم ربعا شكريم أن يجعل لنا حسن عاقب والكلمة الأخيرة التي أختم بها حسن العواقب بما يكون لأهل البلاء فقد ورد في الأثر أو الحديث واختلف أيضا في إسناده وأن كان بعض العلماء ضعف إسناده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآ آهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر يوم القيامة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء إذا رأوا ما لهم عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء مو مس بالجد سنة أو سنتين تمن أن حياته كلها مس قالت يا رسول الله ادعوا الله أن يشفيني قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت أصبر فنسأل الله العظيم أن يعافينا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم حسن العواقب في الأمور كلها والله تعالى عنه سؤال. قبل أن نختم بهذه السؤالين نعلن عن محاضرتين المحاضرة الأولى فضيلة الشيخ محمد الشيقير حفظه الله في جامع الخالدية بالأحساء يوم غد بعد صلاة المغرب بمشاعة الله عز وجل كذلك يوم غدن في الدمام محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان الثنيان السال بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالقسيس بعنوان احفظ الله حرة في جامعة عند نسبي عند صلاة الله بإذن الله عز وجل والاسبوع القادم لهذا يوم الاثنين القادم محاضرة بعنوان النار وما فيها من اهوال لفضيلة الشيخ عبد القادر بن عبد الله إمام وخطيب جامع الرحمة بالسقبة نختم بهذه السؤالين يقول إن لي أخن أذنب ذنبا فهجرته لمدة ثلاث سنوات وأنا أعلم أنه يحبني في الله وكذلك السؤال الآخر لوالده تسكن بعيدا عن المنطقة وهي مريضة وأنا, است... وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ أربع سنوات فماذا يجب علي؟ أرشدون جزاكم الله خير أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي هجر المسلم ورد في حديث أبي داود وصححه غير واحد من العلماء صححه الحافظ العراقي والحاكم وأقره الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر مسلما سنة كسف كدمه من هجر مسلما سنة كان كسف كدمه والعياذ بالله لا يجوز هجر المسلم وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر للناس إلا اثنين بينهما شحناء يقال أنظر هذين حتى يصطلحا أنظر هذين حتى يصطلحا فلذلك الهجر لا يجوز وما ورد عن السلف رحمهم الله من الهجر ينبغي أن يعرض على الكتاب والسنة فإن الله عز وجل حرم التقاطر والتدابر وأذية المسلم لأخيه المسلم ولا يجوز الهجر على ما ورد عن السلف إلا لمصلحة شرعية وهو أن يؤثر في المهجور فلو كان المهجور من أهل الإسلام والهجر يزيد على ما هو عليه فلا يهجر وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من طلاب العلم لا ينتبهون لهذا فإن الهجر علاج شرع لضرورة وما جاز لضرورة فيقدر بقدرها فلا يجوز للأخيار أن يتقابل بعضهم بعضا في المساجد لا يسلم بعضهم على بعض ولا يحيي بعضهم بعضا بتحية الإسلام على تهم أو ظنون فكل ذلك من الأمور التي ينبغي أن يتورع عنها الأخيار وأن يتقل العبد ربه وما الذي أقسى القلوب وأصبحت لا تنتفع بكثير من مواعظ القرآن فلعلها حقوق الإخوان التي ضاعت بينه ينبغي المسلم أن يتقل الله في حقوق إخوانه هذا نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال خذها صحيحة في الصحيحين لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال لا يحل لمسلم وهذه من صيغة التحريم كما يقول الأصليين لمسلم أن يهجر أخاه أخاه من؟ المسلم فوق ثلاث ليال أما ما ورد من هجر كعب بن مالك فهذا نزل به نص السماء والقاعدة عند العلماء أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب لكن استثنى العلماء الهجر المشروع إذا كان يؤدب مثل صاحب البدعة يهجر على ما يعينه عن الرجوع على بدعته أما إذا كان الإنسان يهجر ولا ينصح ولا يقيم حجة الله عليه فهذا ليس بالهجر الذي ذكره العلماء الهجر الذي ذكره العلماء تنصح وتقيم عليه الحج بأحسن الأساليب التي تقرب إلى الحق إذا أمكن ثم بعد ذلك إذا لم ينتصح تهجره متى ما نفع هجره أما النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم وما ورد من أقوال السلف وعبارات تعرض على الكتاب والسنة والحكم للكتاب والسنة لا يحل لمسلم ماذا تبقى بعد هذا يعني هل يشك الإنسان في إخوانه في إسلام إخوانه عز بالله؟ ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه لمقتل الله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيعرض هذا ويقبل هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام السؤال الثاني الذي سأل عنه السائل من أن والده بعيدة عن المنطقة وهي مريضة وأنا أستطيع الذهاب إليها مع أني لم أرها منذ أربع سنين أعزيك, أعزيك في هذا العقوق وال... والعياذ بالله عقيت أمك وعصيت ربك اتق الله أربع سنوات وأمك مريضة والله لو كانت صحيحة لكان هذا من القطيعة وكان هذا من أبلغ العقوق وهي صحيحة سوية لا تحتاج إلى رؤية والله لو كانت صحيحة ومكثت أربع سنوات لا تراها لكان ذلك عقوق سبحان الله عظيم والله لا خير في وظيفة ولا في عمل إذا حجب عن أذل الأعمال وأحبها إلى الله بعد توحيده وبر الوالدين فاتق الله يا أخي في الله اتق الله من الليلة وإذا استطعت أن تذهب الليلة فاذهب فإنك لا تأمن أن يأتيك الموت وأنت على فراشك عاقا لأمك والعياذ بالله فإن جريجا العابد فتنه الله عز وجل وابتلاه بسبب, بسبب تخلفه وهو معذور أن إجابة دعوة أمي دعته وهو في الصلاة فقال رب أمي وصلاتي فرفعت كفها إلى الله فاستجاب الله دعوتها فأراه وجوها الممسان فاتق الله يا أخي اتق الله في نفسك واتق الله في أمك التي التي حملتك وأرضعتك وحملت همومك وغمومك يوم لم يكن لك أحد بعد الله عز وجل غيرها فاتق الله فما جزاء الإحسان إلا الإحسان أقبل إليها ويلزم رجلها وابكي عندها حتى ترضى عنك وافتح صفحة جديدة تغفر لك أمك فيها ذنوب الأربع سنوات وإلا ليأتين يوم من الأيام تحمل وزر الأربع سنوات بكل لحبة فيها فإن الأم حملت همومها وغمومه وأنت مسؤول بين يدي الله عنه فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا وإياكم من العقوق أن يرزقنا وإياكم البر يقول أخوكم يوجد بعض الإخوة على الأبواب يجمعون تبرعات لصالح المسجد لوجود دين عليه أحب أن ننبي أولا بناء المساجد وعي من أفضل القربات وأحبها إلى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بن الله له بيتا في الجنة كمفحص قطاه يعني لما تأتي القطاة الطائر معروف تريد أن تجز تفحص وهو شيء حقير قليل لو أنك ساهمت ولو بريال واحد في مسجد بن الله لك قصرا في الجنة ولكن الريال يخرج وأنت تريد ما عند الله لكن أحب أن ننبه يا إخوان من دفع منكم في أمر مسجد أو بناء مثلاً مدرسة أو نحو ذلك أفضل أن تكون نية عامة لاحتمال أن المبلغ يزيد فيكون دفعكم للتبرع للمساجد أو نحوه على نية هذا المسجد وغيره حتى تؤجره ولا يكون في ذلك إحراج لمن يتولى المبلغ لأن المال يعتبر أشبه بالموقوف على صالح المسجد فأنتم ادفعوا على حسبة أنه لهذا المسجد حتى يقضى دينه وأسأل الله العظيم من فك هذا المسجد من ربقة أن يفك الله غله من النار والله تعالى أعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عن المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون مع تحيات أسرة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع عنيزة هاتف رقم 36-4-20-15 فاكس رقم 36 مفتاح منطقة القصيم هو صف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته